قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا من قريتنا او لنعود في ملتنا قال اولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عذنا في الملتكم بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وفع ربنا كل شيء علما على الله توكلناه رب نفتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لإن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لقاترون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاتين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاطرين، فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين؟ دخلنا فِي قرية من النبيين إلا أخذنا أهلها بالبأسات إلا أخذنا أهلها بالبأسات والضرواء لعلهم يضروعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا حتى عفوا وقالوا قد مس الضرواء الضراء والسراء فأخذناهم, فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون